لابد أن يبادل لابد أن يبادل لابد أن يبادل الباطن والأدّان لابد أن يبادل جهادنا عظيم جهادنا عظيم فلبك يا أبطار جهادنا عظيم جهادنا عظيم جهادنا عظيم, عظيم، فلبك يا أبطار ففي لك النجاة سفينة النجاة سكينة نجاة دوم سوبيل الله سكينة نجاة سكينة نجاة سكينة نجاة دوم الله لا بد أن يبادل، لا أن لا بد أن